قَالَ قَلَقَتْ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَوْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فأبى أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لوش ثلاثت خذ عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 قُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ نَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا زكاة واقرب رحما وانما الجبار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكانت تحت غكن ذلهما وكان ابوهما صالحا وكان ابو هما صالحا فاراد ربك ان يبلوا اشدهما ويستخرجاك ذاهما رحمه من ربك وما فعلت عن امري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأثل عليكم منه ذكرا